والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجندوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شَهَادَةً أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم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 وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَطْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عند الله عظيم.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 ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الجنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 وَلَا يأت الاول الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اول القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليصفح الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 يومئذ يوفيه لله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون منه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 فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وَإِن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم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 وَكلّ المُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ منِْ أَبصارِهِ وَيَحفَظْنَفروجهُ وَل يُبدينينَ زينتَهُ ن إِلاا مَا ظَغرَ منِنْها وَيَظْربِن بخنُرهٍ على جوبجن.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 119. ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لأنكم تفلحون 110. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من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 رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإيقان الصلاة وإيتاء الزكاة أخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء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 أو كظلمات في بحر نجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعض ما فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نور فما له من ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير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 إن الله خبير بما تعملون قل الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاو المبين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 فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ لَا يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عاملوا والله بكل شيء عليم